أعوذ بسم ا الشيطان الرجيم ل ل ه من ب الله الرحمن الرحيم حميم ا تنزل من الرحمن الرحيم كتاب فصلة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 ولماذا ت ف ق ا ل و ل بهذا الاسم ط ان الله ا ق ب الرفق في ن الارض ئ ع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 الله إلى النار فهم حتى اذا ل ل إلى ه ما جاءوها شهد عليهم سمعهم و أ ب ص ا ر ه م وجلودهم بما كانوا يعملون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 إ ن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم ا ل م ل ا ئ ك ة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 و ل ى الله وعمل ص ا ل ح ت و ق ا ل إ ن ن ي من المسلمين و ل ا تستوي ا ل ح س ن ة و ل ا ا ل س ي ئ ة ادفع ب ل ت ي هي أ ح س ن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 إ ن ه على كل شيء قدير إ ن الذين يلحدون في آ ي ا ت ن ا لا يغفون علينا افمن يلقى في النار خير امنيا ان ي م ن ا يوم ا ل ق ي ا م ة اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير إ ن الذين كفروا بالذكر لما جاءه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 ان ربك لذو مغفره وذو عقاب اليم ولو جعلناه ق ر آ ن ا احجميا لقالوا لولا فصلت آ ي ا ت ه أ احجمي وعربي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 ولقد اتينا موسى الكتاب فاقتلف فيه ولولا ك ل م ة سبقت من ربك لقضي ب ي ن ه و إ ن ه م لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه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 ليقولن هذا لي وما اظن الساعه قائمه ولئن رجعت الى ربي ان لي عنده لالحسنى فلننبئن